اللهم اعلمنا ما يهناك نمشينا بطلنا لوجهنا الشيخه وزنا المناله ا ل م ن ي ا الجلاله ولكم مهنا المعلمه المرحله المرحله المصاريف صارت لنار و ي ر ا ن ب ي ت ا وسلانه جاثاني و ش ي ش و ر ا الوغيا ص ل ك ن ا ص لك ان ع ل م و ا ان الله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ه م و ن بان الله ي س م و ن ا ل ل يسلمون بان ا ل ي س م و ن بان الله يسلمون بان الله يسلمون بان ل ل ه و ن بان الله ي س ل م ن ا ن ل ل ه و ن ب ا ل ل ه ي س ل م بان الله يسلمون ع ا ن الله يسلمون بان الله ي س م و ن بان ا ل ا ه ي س و بان الله ي م و ن بان ا ل ل يسلمون بان الله ي م ن ب ا الله ي س ل و ب ا ا ل س ل م و ن بان الله يسلمون ب ا الله يسلمون بان ا يسلمون بان الله ي س م و ن ا ن الله ي م و ا ن الله ي س ا ن ا ل ل ي س ل ا ل س ل م ي خ ب ر و ا أ ن ه م عند الله في ا ل ق ي ا م ة مدنون من كراماته ومن جزيل ثواب ومدخلون في جنات نعمته وهو تمثيل لمن ي ق ر ب ه الملك في جنات النعيم أ و ل ئ ك المقربون إ ذ ا قال هذا مقرب من الملك ولا ه ذ ك مقرب من كذا فهذا م ع ن ا هؤلاء المقربين من المكان الذي فيه ن ع م ة الله وكرم الله يعني ا ل م ك ا ن ة ا ل ع ا ل ي ة في ا ل ج ن ة وليس معناها مقرب من الله ان الله جالس أ و كذا ثم قال تعالى ث ل ة من ا ل أ و ل ي ن وقليل من الاخرين يجب ان توضيح عن هؤلاء المقربين هل هم في كلهم ام هناك تمايز وتحديد لمن هم المقربون قال ث ل ة من ا ل أ و ل ي ن وقليل من ا ل آ خ ر ي ن قال الهدي عليه السلام ا ل س ل ة فهي ا ل ج م ا ع ة ا ل ص ا ل ح ة ف أ خ ب ر أ ن المتقين س يكونون س ل ة من ا ل أ و ل ي ن ويكونون قليلا من ا ل آ خ ر ي ن ومثل هذا ذكر الحسين بن القاسم عليه السلام قال ومنهم قول الشاعر ولست دليلا في ا ل ع ش ي ر ة كلها يحاول منها ث ل ة لا يسودها أ ي ج م ا ع ة وقال آ خ ر وجاءت إ ل ي ه م ث ل ة ح ن د ف ي ة بجيش كتيار من السيل مزبدي وهي من ا ل ث ل ف وهو الكسر ك أ ن ه ا ج م ا ع ة كسرت من الناس وقطعت منهم لكثرتها اي ا س ت ع ب ق و ن سلم ة ن ا ل أ و ل ي ن و ق ل ي ل من ا ل آ خ ر ي ن قال في التجريد وهذا خبر والمبتدا محذوف ت ج ر ه ا س ت ع ب ق و ن سلم ة ن ا ل أ و ل ي ن وسلم ة ن ا ل آ خ ر ي ن واختلف من المراد ب ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن فقيل ا ل أ و ل و ن من تقدم النبي صلى الله عليه و س ل ه من ا ل أ ن ب ي ا ء و أ م م ه م و ا ل آ خ ر و ن أ م ة م ح م د صلى الله عليه وسلم و ا ل م ع ن ى أ ن نتابع ق امنا ل أ م م أ ك ث ر من س ا ب ق ع أ م ة محمد صلى الله عليه و آ ل ه ق ا ل ف ي البرهان يعني ب ا ل أ و ل ي ن ج م ا ع ة ك ث ي ر ة من قبل خ ا ت م ا ل نبيين و ق ل ي ل م ن ا ل آ خ ر ي ن أي ج م ا ع ة من اللاحقين المسلمين ا ل ق ل ي ل عددم ه القليل عددم القليل ه عددهم ل أ ن من ح ق ق ا ل إ س ل ا م مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ق ل ي ل ا ً و إ ن ك ث ر و المنظر في ا و ا ل م ر أ ة ومثل هذا في تفسير الحسين بن ا ل ق ا س م عليه السلام و ق ي ل ا ل م ر ا د أ و ل و ا م ة محمد صلى الله عليه وسلم و ب ا ل آ خ ر ي ن آ خ ر ه م و ع ن ه صلى الله عليه وسلم ا ل ث ل ث ا ن جميعا ً من أ م ت ي وقتل فيها وقتل فيها ولى فقيل الولون أ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و ا ل آ اخرون التابعونى وجيل الولون ولى اخرون ا ل آ خ ر و ن كل هم من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولى و ل و ن الذين صلىوا في القبلتين وجيل الذين اسلموا قبل فتح مكه ولى اخرون خلافهم على الغولين ذكروا في التاييد هذا توضيح للسلما من الاولين و ل ى ق ل ي ل من الاخرين سيحمل كل هذه ا ل م ع ا ن ا ت ح م ل ع ل ى من ك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ل أله ى من ا ل أ م م ولذلك أ ن بعض ا ل أ ن ب ي ا ء ق ا ل النبي صلى الله عليه و ع ل م يقول ان بعض الانبياء ي ق انهم ي ق و ل ا ي ق ل و ن ا م ي انهم ي ق و م ي و ل و ن انهم ي ق و م ن م ق و انهم ي ق ل ه م ل انهم ي ق و ل م ي ق و ل ه ي و ا ي ق و ل ن ا ي و ا م ي ل ن ا ه ي و انهم ي و ه ي ق و ا ن ه ي و ا ي ق و ل ن ا ي و ا م ي ل ن و ه ي و ا ن م ي ن انهم ي و ن ا ن ي ق و ي ق و ا ي ل ن و ا ي و ل ن و م ي و ه م ي ل انهم ل ا ن ه يعني ف... وهذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ع ل وقليلهم فإذا أخذنا على... وقليلهم من الآخرين أي ممن أسلم مع ولئما الإسلام رسول وليس الله صلى عليه يريدون المحص مجرد بس قال تعالى على سرر موضون قال الهدي ا عليه السلام السرور فهي السرور ا ل م ع ر و ف ة في ا س م ه ا م و ض و ن ة فهي م ن س و ج ة م ع م و ل ة وهي سرور تنضد للمؤمنين بالذهب والجوهر قال في البرهان والسرور جمع سرير وسميت بذلك ل أ ن ه ا مجلس السرور و ا ل م و ض و ن ة ا ل م ن س و ج ة بالذهب القويم اللحمه والسدى ل أ ن ا ل ت و ض ي ن ا ل ت ش ب ي ك و ا ل ن ف ج ومنه قول لبيد إ ن يفزعوا فسوابغوا م و ض و ن ة والبيض تبرغ كالكواكب لامها ويحتمل أ ن يكون بمعنى م ظ ه و ر ة ومنه و ض ي ن ا ل ن ا ق ة وهو البطان العريض المظهور من ا ل س ي و ر انتهى و ا ل و ض ي ن هو الحبل العريض والمعنى أ ن ه ا م ن س و ج ة م ش ب ك ة بالدر والياقوت م ت د ا خ ل ة كحلق الدرع ومنها يقال للدرع ا ل م ن س و ج ة م و ض و ن ة ثم ق ا ل سبحانه متكئين عليها أ ي مستندين على ا ل س ر ط و ق و ل عليها بين ا لحالهم في ا ل ا س ت ق ر ا ر عليها ث م و صفهم ع ز و ج ل بحسن ا ل ع ش ر ة وحسن ا ل آ د ا ب و ت ه د ي ب ا ل أ خ ل ا ق ف ق ا ل متقابلين قال الهدي ا علي ه السلام معناه فهو بعضهم حذاء بعض وقال الناس وقال جيد بن علي علي ه السلام معناه لينظر ا بعضهم إ ل ى ق ف ا ء بعض أ ي ن م ا شاء و ا تقابلوا ق ا ل أ ح د ه م ق ا ل ا ننسوا ليسوا المسجد من اربعين سنه ولم أ ن ظ ر إ ل ى ق ف ا ء شخص دائما في الصف ا ل أ و ل يعني من ش د ة ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ص ل ا ة ثم قال تعالى يطوف عليهم لخدمتهم ولدان صبيان أ ي غلمان لهم صغار مخلدون ق ا ل ا ل ه ا د ي عليه السلام ا ل م خ ل د و ن فهم الباقون الذين لا يفنون ولا يزولون في ا ل آ خ ر ة انتهى وقيل م ب ق و ن على شكل ا ل و ل د ا ن وحد ا ل و ص ا ف ة لا يتحولون إ ل ى كبر ومنه قول المرء الجيش وهل ينعمنا الى ينعم ينعمن خلي مخالدون كليل الهموم ما يبيت ب أ و حالي وقيل مفرطون والخلد و ق ي ل مقرطون و ا ل خ ل د ة القرب من الخلد ة وهي القرب قيل وهؤلاء ا ل و د ا ن أ و ل ا د الكفار الذين ماتوا صغار ا وفي الحديث أ و ل ا د الكفار خدم أ ه ل ا ل ج ن ة ذكره في ا ل ت ج ر ي د قول تعالى ب أ ك و ا ب جمع ك و ب إ ن ا بلا ع ر و ة ولا خرطوم و أ ب ا ر ي ك جمع ابريك إ ن ا له ع ر و ة و خرطوم انظر هذا في البيان قال الهادي عليه السلام ا ل أ ك و ا ب هي ضرب من ا ن ي ة الشرب تكون من الجوهر ومن الدر والياجوت يشرب فيها المؤمنون في ا ل آ خ ر ة و ا ب ا ر ي ق فهو ا ل أ ب ا ر ي ق ا ل م ع ر و ف ة في الدنيا من الصفر ومن الفضه والذهب يستعمل يستعملها المتجبرون وتكون في ا ل آ خ ر ة من الدر والياجوت و أ ن و ا ع الجواهر ثم قال سبحانه وكاس اسم ا ل ز ج ا ج ة بشرط أ ن يكون فيها خمر وتسمى الخمر نفسها ك أ س ا أ ي ض ا قال زيد بن علي عليه السلام ا ل ك أ س ا ل إ ن ا ء بشرابه ولا يسمى ك أ س ا إ ل ا به وقوله من معين بيان ما في ا ل ك أ س و ص ف ة بما يوصف به الماء ل أ ن خمر ا ل ج ن ة س ي ر ي في أ ن ه ا ر كالماء المعين الجاري على وجه ا ل أ ر ض ا ل ظ ا ه ر ل ل ع ي و ن ثم قال تعالى لا يصدعون عنها أ ي لا يصيبهم صداع ا ل ر أ س بسببها ولا ينزهون نزف الشارب إ ذ ا ذهب عقله لا ي أ ت ي ه م صداع من هذا الشراب الذي يشربونه ولا تنزف عقولهم ويصبحون سكارى لا, لا لا كما سكر الدنيا يعني وقال الهادي عليه السلام والنزف فهو التقيؤ وغير ذلك مما يكون من شراب الخمر فيما ذكر لنا عنها والله أ ع ل م ب أ م ر ه ا فقد ذكر لنا أ ن ه م ينزفون من طرفيهم من فوق ومن أ س ف ل إ ذ ا شربوها كلام الله على ا ل م س ن ا ق ل ه م ي ع ر ف و ا ه م و م ن ج ا ه م ي ق و ل و ه م ق ا ل و ا ه ا ي ع ن ي إ ن ه م يقولون انهم ن انهم يقولون انهم ي ق و و ا م يقولون انهم ل ا ن يقولون انهم ي ق و ل و ا ه م ي ق و ل و انهم ي ق و ل انهم و ا ن ه ل و انهم ي ق ل و ن ا م ل ا م ل ا ه م ي ل ي ق ا ن ه ي و ا م ي ق و ل و ا م يقولون ا ي ق و ل ي ق و ل و ا ن ي ق انهم ي ق ل و ن انهم ي ق ا ن ه ي ق و م ي ق و ل و ا ي ق ل ا م ي و ل م ا ن ي ل و ن ا ن ه انهم ي ق و ل انهم ا ن م ان ا ان ان ان ا ي ا ة و الأجانب الأجانب شهر لا هو م ث ل س ك ر ا ل ي ك ا ن ه ن ا ن شكرا لكي ا ك و ن ه ن ا ي شكرا ل ا ي أ خ ذ ل هناك شكرا لكي يكون هناك شكرا لكي يكون هناك شكرا لكي يكون هناك شكرا لكي يكون هناك ش ه ر ا لكي يكون ه ا ل م س ل م ي ن إ ذ ا ك شكرا ب ل ك ا ر و ر ة ك ا م ل ة م ا ل ا ي ي ل و ن ه ل ا ك شكرا لكي ي ك و ما ع ا د ه س ك ر ا ل س ك ر هم ي ت ع ا م ل و ا فيه ا ل و ج ا ن ب على أنه ك ي ف ل ك ن م ي ق و ل و انهم ي ق و ل و ي انهم يقولون انهم ي ء ب س ي ط و إ ح ن ا ل ا غ ب و يقولون انهم ي ل ا ن ه و ل و انهم ي ق و ل و م ق ل و ن ا م ي ق ل و ا ي ق ل و ا ق ل ا ن ق و ر و ن ا م ن ث م ل و ه ق و ل و ا ي ق ل و ن ا ن ه ي ق و و ن ا ي ق ل و ن ا ن ه ي ق ن ا ي ل انهم ي ق ن ا ه ي و ل ا ن م انهم ي و ل و ن ا ن ي س ك ر ه م ق ل ت ح ي ق ي ع ن ي ع ا د ي ل و ي س ك ر ب ن و ن و ن ق و ل و ع و ب ا ه ي س ك ر بأي ش ي ء ك ا ل و ن ي ا منذ ع ر ا ق ما هب ودب ا المهم انها يشفق المهم、منها. البنزي ي على السيارات أ ص ل ا و د و ل ا ي س ت خ د م و ه ا س ك ر و ب ه يعني سبحان الله لا هم اللي أ ج ا د و ا ولا هم اللي ت ر ث و ا فقد ذكر لنا أ ن ه م ينزفون من ط ر ف ي ه من م فوق ومن أ س ف ل إ ذ ا شربوها ومعنى ينزفون فهو يخرج وينزف ما في بطونهم ف أ خ ب ر الله تعالى أ ن خ م ر ا ل آ خ ر ة لا ينزل بشاربها ما ينزل بشارب خمر الدنيا منها من ا ل آ خ ا ت فالخمر ا ل آ خ ر ة في ه ا ا ل ل ذ ا ت والطيبات و ا ل ص ح ة والسلام ة والنعمال كامل ة ثم قال تعالى و ف ا ك ه ة والفاكه ة هي أ ن و ا ع الثمار ما يتلجا به مما يتخيرون تخيرت الشيء إ ذ ا أ خ ذ ت خياره ولحم طير مما يشتهون ف ي أ ت ي على حسب شهواتهم ومرادهم ي ع ن ي ا ل ل ي ي ب غ ا ه م ش و ي و ا ل ل ي ي ب غ ا ه م س ل و ل و ا ل ل ي ي ب غ ا ه ا ب ا ه ق و ا ل ل ي ي ب غ ا ه ا ل ل ه م ا ع ا ب ل ا ه ي م ل و ن ب ر ي م ي ق ا ل في ان ا ب ر ا ي م يقولون ان ابراهيم و ن ان ا ب ر ا ي م يقولون ان ا ر ا ه ي م يقولون ان ابراهيم يقولون ان ابراهيم يقولون ان ابراهيم ي و ب ر ا ه ي م ي ا ل و ن ان ابراهيم ي ق ل و ن ان ا ب ر ه ي م ق و ل و ن ب ا ه ي ق و ل و ان ر ا ي ق و ل و ان ب ر ا و ل و ان ر ا ه ي م و ع ن ا ب ن ع ب ا س ي خ ي ق و ل و ب ر ا ه ي ق ل ب ه ا ل ط ي ر ف ي ق ع م ي اي اي اي ن ي د ي ه ي ل ي اي ا أ ش ي اي فياكل منه حتى تنتهي نفسه ثم يطير اجاب ز ي في تقديم ما الحكمة اللحم الفاكهة على أ من وجوه أ ح د ه ا ا ل ع ا د ة في الدنيا التقديم للفواكه في ا ل أ ك ل وعلى خ ص و ص عاده اهل الشرب ج ن وثانيها الحكمة في الدنيا تتضي أكل فاكهة أولاً و ل أ ن ا ل ف ا ك ه ة ت ه د ك الى الاكل و ا ل ل ح م يدفعها و ث ا ل ث ه انه تعالى لما ب ي ن أ ن ا ل ف ا ك ه ة د ا ئ م ة ا ل ح ض و ر و ا ل و ج و د و ا ل ل ح م ي ح ض ر ع ن د ا لها ج ت دل ه ذ ا على ع د م ا ل لأن ج و م ن ا ل ف و ا ك ه مع ا لا يوكل إلا يوكل ب د الاكل ط ع م قالوا ا ا ل أن ف ه ة أ أنها الأكل لأن ص ل توكل قبل الأكل بفترة لأن أكلها في بفترة بعد, بعد الاكل فساد للمعده ة فنتسبب ي فساد وفيه انسداد للأمعاء وكذا. لان ل أ م ع ء وكذا ل أ الفاكهه أ أن ص ل ل ا أ ف ض ل لك حتى طبيا الطب يقول لك ا ل آ ن إ ذ ا أ ر د ت أ ن ت أ ك ل فعليك ب ا ل ف ا ك ه ة قبل الاكل أ أ ك ل م بقانا بعد ما إذا الآن نحن نشوي على نخليها ل أ فوق غلط كذلك العرب في اللحم العرب ف ي اللحم ي ق و ل و ا أ ن ه يجب أ و عندهم كان أ و ل ما ت ب د أ ضيفك باللحم ل أ ن ه أ ف ض ل ما عندك فقال نفس و ومن ثم تجي لها باللحم عاد لها فقالوا العرب ا من أ و ل فعلا كان أ و ل ما ي ب د أ في ا ل ا ض ي ئ ة أ و ل ما يقدم له اللحم ثم يعطيت اليوم تغيرت ما ثم طحنا الحواب بعد قال تعالى وحور عين خلاص انتهينا من ا ل أ ك ل وانتهينا من ا ل ل ذ ة ومن الشرب ومن كذا ومن كذا فانتقل ا ل و ص ل إ ل ى وحور عين قال الهادي عليه السلام الحور هن الدعج والعين حسان, حسان الاعيان أ ع ي ن ف ا ل د ج هو سواد مع حسن الحدق د ق مع ت ر ل قال الشاعر بأعين قال زيد بن علي عليه السلام يقال الحور الذي يحار فيه الطرف وحور جمع حوراء وهي شديدة سواد العين ل أ ع بأعين جمع مع سعاتها وعين جمع عيناء وهي واتعة ع ي زيد يحار فيه وهي شديدة وبيضاء وهي ا محورات حوراء سواد ا ن بن حور وحور قال في التجديد من ق ر أ بالرفع فالتقدير ولهم حور وقيل ه عطف على ولدان ومن ق ر أ بالجر فالتقدير ويكرمون بحور ل أ ن ه لا يليق عطف على ب أ ف و ا ق ل أ ن الولدان لا يطوفون عليهم بالحور ومن ق ر أ بالنصر فالتقدير يؤتون حورا وحور الحور قلنا أو الحور العيون التي في حور فالحور قالوا شدة السواد البياض وجمال العين حور أو طرفهم إن مع في شدة شدة ومن هنا جاء تسميه حور العين ولذلك من دولة اللي قتلوه خلق الله لا م س ت ع ي ي ن ق ا ل ل ه ي ا ل حور العين ي ر ويسوي ح الى حزام ويدخل المسجد ويفجر المسجد ومن فيه ولا ي ف ج ر ل ه موقف ولا ي ر و ح ف ي ى سوق م س ا ك ي ن ي ب ي ع و ا ويشتروا ويدوروا و ي د خ ل بين يعني سبحان الله يعني ي ر و ح في المسجد يالله كنت مختلف هو اياهم في الدين و ال في شيء او في المذهب او او لكن يذهب إ ل ى سوق أنا اللي هذي مهضم سوق شعبي مليء بفقراء ومساكين و أ ط ف ا ل ونساء ومحتاجين يبحثوا عن ا ل ر م ة و ي ر و ح ي د خ ل إ ل ى بينها ولا يفجرهم طيب ليش、يشوف. على ا ل أ ق ل يعني تتفهم م س أ ل ة انها يروح يفجر ن ف س ه ف ق ي م س ه ل أ ن ه ا وصلت م ن ا ا ل ط ا ئ ف ي ة إ ل ى أ ن أ ص ب ح المذهب هو الدين وغير اللي ما ليس على مذهبك فليس في الدين بشيء وان قد هذا المذهب هو الدين وليس الدين هو المذهب ا ل آ ن يعني عكسنا ا ل آ ي ة و خ ل ا ص ا ن ت ه ت الدين تماما ا ل م س أ ل ة م ذ ه ب ي ة بحته ما عاد إ ح ن ا في الدين في شيء المذهب اليوم هو الدين ف ي أ ت ي يالله مع انها يعني قد هي س و أ و أ خ س و أ ن د ل ما في الدنيا أ ن تاتي إ ل ى ناس ي ت ض ر ع و ن إ ل ى الله و د ا خ ل ي ن إ ل ى الله وفي بيت آ م ن في بيت الله سبحانه وتعالى و ت أ ت ي تقتلهم هذه ق ل قد المساله ا ل خ ل ا ف ي ة اللي لعبوا ع ل ي ن ا الناس فيها ولعبوا على المسلمين بالطائفيه ة ذ ه هي قد لكن إ ن ت ذ ه ب إ ل ى سوق شعبي سوق مساكين يعني فوق راء يبحثوا ل د ر ز ق و ت أ ت ي تقتلهم يعني أ ب غ ى أ ف ه م الهدف م ن ه طيب. هل أ ن ت داري انهم كلهم دلاله في السوق انهم مخالفين في المذهب سبحان الله فيقول لا أ ن ا مستعيلا اني ابغى لي حورين <تصفيق> هذا الشغل كله على أ س ا س أ ن ه لا يريد أ ن ينام ذاك الليل الا في حضن و ا ح د ة من حور العين ي ق د ه ضامن أ ن ه م ا عادل لاي حور العين بل والله إ ل ى ي لاي لاي س ف ل سافلين في الدرك ا ل أ س ف ل من نار جهنم اعوذ بالله فالحور العين ش غ ا ل شغالت خلق الله مستعجلين عليه ج م ا ع ة الحور العين ق ا ل الله سبحانه وتعالى ك أ م ث ا ل اللؤلؤ المكنون يريد في صفاء ا ل أ ل و ا ن والبياض والمكنون هو المصون、انتهى. واللؤلؤ هو الدر المستور في, في, في كنه اي في ا ل ص د ف ة وهي أ و ع ي ت ه ل أ ن ه رطبا أ ص ف ى إ ن قال قائل الكاف للتشبيه والمثال ح ق ي ق ة فيه فلو قال أ م ث ا ل اللؤلؤ لكفى فلا ح ا ج ة إ ل ى الكاف ك أ م ث ا ل قيل له المشهور أ ن كلمتي التشبيه تفيدان ا ل ت أ ك ي د أ و ز ي ا د ة في الشبهيه لان ا ل م ش ا ب ه ة في ا ل ك ي ف ي ة و ا ل م م ا ث ل ة في النوعيه ة فيتحقق ب م من هذين الأمرين أمثال المكنون ا واحد قال تعالى أمثال اللؤلؤ كل ولو هذين لتوهم أ ن كل من الحور واللولو من نوع واحد وليس كذلك فلا بد من له لا يوهم هذا ثم قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون هذه الخيرات كلها وهذا المكان العالي والمقرب من الله سبحانه وتعالى والحور العين و ا ل ج ن ة وكذا وكذا كل هذا جزاء بما كانوا يعملون وفي نصبه وجهان أ ح د ه م ا أ ن ه مفعول له وهذا ظاهر وعلى هذا فيه ف ا ئ د ة و ه ي أن ا ل م ع ن ى أن ي ق و ل ه ذ ا كله ج ز انه ء عملكم وأما م الزيادة فلا يدركها أحد يدركها ك م و ث ا ن ي ا أنه مصدر ل أ ن الدليل دل على أ ن كل ما يفعل العبد فهو مجزي ف ك أ ن ه قال تجزون جزاء ذكر هذا الرازي ثم قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا ت أ ث ي م ا وهو الكلام القبيح من اللهو والباطل والكذب وقيل اللغو صق الحديث الذي تقضي ا ل م ر و ء ة ب ا ل ط ر ا ح ة و ت أ ث ي م ا ما نسب صاحبه إ ل ى الاثم في الدنيا اي لا يقع منهم كلام ص ا ق ط من حقه أ ن يلغى ولا ي ؤ ث م بعضهم بعضا أ و ي ؤ ث م بعضهم بعضا إ ل ا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها ل غ و ه ولا ت أ ث ي م ا لا بها مراء لا بها كلام يوجع لا بها م ن ا ق ش ة لا يعني ولا شيء الا مجرد سلاما سلاما كلام جميل أ و ل ا ليش أنها ا قد لانها و ت ع قد نزع ما في قلوبهم من غل فما دام انها قد نزع الغل فانتهى ا ل إ ش ك ا ل خ لان ص ل أ ما, ما اهلك الناس في ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا الغل والحسد ووجود وال... وال... وال... وال... يعني... الحنف ووجود الشيء اللي في الصدر فهذا ما لاني اذا سمعت ك ل م ة من هذا لا بد اني أ ر د عليها ب ك ل م ة ج ا ر ح ة وهذا ما يبغي يسكت لهذا وذا يروي هذا أ ن يستطيع أ ن أ ر د عليه لكن في ا ل ج ن ة و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن نكون جميعا من أ ه ل ه ا لا لغو ا ن فيها ولا تاثير ل أ ن ا ل م ش ك ل ة ا ل أ س ا س ي ة او الدافع ا ل أ س ا س ي للغو التاثير نزع ونزعنا ما في قلوبهم من غل إ خ و ا ن على سرور المتقابلين إ ذ ا ما عدل لها كلام جميل وحديث جميل ويعني ما ولكن هذا ل المسلم يجب ان يكون المسلمين فهذا انت تماما ولكن لن يكون لك ان ت ت ل م من ا ل ان ت ت ل م من اجل ان تتعلم من اجل ان تتعلم من ا ل ان ي ت ع ل م من اجل ان تتعلم من اجل ان تتعلم من اجل ان ت ت ع ل ن اجل ان ل م من ا ل ان تتعلم من اجل ان تتعلم من اجل ان ت ت ل م من اجل ان تتعلم من اجل ان ت ت ع ل ن اجل ان تتعلم من اجل ان ت ي ن اجل ان ت ت ل م من ا ل ان ت ت ل م من اجل ان تتعلم من اجل ان تتعلم من اجل ان ت ل م من اجل ان تتكلم من ا ج ان ت ت ل م ن ان تتك ا ل ل ه م ك ن يجب ان و يكون ا واشرق هناك افضل عوراتنا من افضل وخروبنا ج المسلمين ك ر ج و ويكون ق ض د ا يا يا كريم يا عظيم يا يا رب العالمين هناك افضل ش ا ا م ر ن ا وامراض من س ل م ي و ع ا ف ن عنا ا واعفو يا ذا ا ل ج ل المسلمين و ا ا ل إ ر وصلى و الله وسلم وبركة وتحننا راه على سيدنا محمد وعلى